وثيابك فطهر وثيابك فطهر وروجز فهجر ولا سمن تستكفر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! ويطمعوا أم أزيد Kuczuję, co nie wierd uma obra. Wierd miło, أقتل كيف قد درتم ما نظرتم ما عفّس وفسرتم ما أدبر Słyszeliśmy o tym, co mówiliśmy وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا للذين الَّذِينَ كَفَوُوا الْأَسْلِيْحَنَ الَّذِينَ ليستيقن الذين كوتوا الكتاب وذلك يضل الله من الله والقمر والليل إذا ضف كل mm -hmm. لونا فيما كسابت رهينا لونا فيما كسبت رهينا ثن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 Nie, إنهم هم من هل يريد كل من منهم أي يخاف من الشر، قل لا، يخافون الآخرة، Oh. <laughs>